اقساس لك هذا الـ game قلي مني كل يتحدى على كل مين عاكوة واحد بالبرمجه عنده روتين ما في أحد قلب وصله على <تصفيق> الحين ابو علي علم عا كل الاحتاء <تصفيق> تعليماته شرف للخصوم داخل حرب ناظر رشناء صيدهم هنا حبدون يزوم <تصفيق> عاكوة ساذر فلسطيني جمعنا نزوي شغب جنن الكل ما في حد يدري وقفنا نسرق وننهب اتلعي الصبات بكل Lady a